أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّ لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون وإنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 يَغُوبُ بِهِ فَمَنَعَ قَلِيلا ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ابون هول لهم مما كسبت ايديهم وويرث لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا وقالوا لن تمس النار إلا أجياما معجودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف فالله عزت أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى, بلى. لنَ كَسَبَ سَيّ أتَ وَأَحافَت بِه خَطْنيأَتُ فَأُولائِكَ أفحابُ الن لن كَتَبَ سَّتَم وَحافَت بِه خَطْني أتُهُ فَأولائكَ هم فيها خالدون هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه والذين امنوا وعملوا قال حاتئ ذلك احاب الجنه هم فيها خالدون هم فيها خالدون واذا ميثاق بني اسرائيل إِلَّا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِنْ آتَيْنَاكَ مِثْلَ وَلِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَلِوَالِدٍ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولٍ النَّاتِ حُسْنَوْ وَأَكِيمُ الصَّرةَ وَآةُ الذَّكَكَتُم م تَوَّتُمْ وَكُولٍ النَّاتِ أُثْنَو وَآكِيمُ قرتَوآاتُ وَمَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَمَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ